وَإِنْ تُحْسِنْ فَإِنَّكَ تُحْسِنُ لِنَفْسِكَ وَإِنْ تُقْبِلْ أَوْ تُدْبِرْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ عِصْيَانِهِمْ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَبَسَطَ يَدَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ لا تقرضوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتفلوا وإن كنتم مرضا سَفَرٍ او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم نساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا الغفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نطيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل